بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أذراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام انهي حتى مطلع الفجر